Clean <laughs> it. ya masnineen ya بس حاكيني لك حاكيني شدينه وغديني شدينه وغديني, وغديني ناطر حير بعد كنيني وسيني I've فاتحب تحمي وطن وديني وطن وديني أين الدين؟ آي <متصفيق> ما زأوي لا تشهد لصمود وعزم ما يدين ما